الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مع الدرس الخامس والخمسين من دروس شرح الشاطرية ومع باب فرش حروف سورة الفتح قال الناظم رحمه الله تعالى وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلة قرى ابن كثير وأبو عمرو بالياء أو بياء الغيب في الأفعال الأربع الآتية ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة واصيلا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه فيوقروه ويسبحوه كما لفظ بها الناظم في قوله وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة أي لفظ يؤمن وبعده ثلاثة افعال كلها بالياء لحق ابن كثير وابي عم وقرا غيرهم بتاء فيها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحه وفي ياء يؤتيه غدير تسلسل أي قرا ابو عمر وعاصم وحمزة الكسائي بالياء هكذا فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله أو عليه الله فسيؤتيه أجر عظيما بالياء لأبي عمر وعاصم وحمزة الكسائي وبالنون لغيرهم فسنؤتيه أجر عظيما وبالضم ذرا شاعا والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر كلا قرى حمزة والكسائي بضم الضاد هكذا إن أراد سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا إن أراد بكم ضرا هكذا بضم الضاد لحمزة والكسائي أي أمرا يضركم وقرأ الباقون بفتحها الأراد بكم ضرا قال والكسر عنهما بلا مكالم الله والكسر كلا. أي قرأ حمزة والكسائي كذلك لأن الضمير عودة عنهما دعم الضمير عنهما يعود إلى حمزة والكسائي بكسر اللام بلا ألف بعدها كذا يريدون أن يبدلوا كلمة الله أي يبدلوا كلمة الله. نعم وقرأ الباقون فتح اللام والفعلاء كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله بما يعملون حج حرك شطأه دع ماجل واقصر فازره ملا قربوا امر عمر بياء الغيب في بما يعملون بصيرا وهو الذي, وهو الذي كف أيديهم عنكم وإيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما يعملون بصيرا هكذا يقرأ أبو عمر بلياء بما يعملون بصيرا وقرأ عينو بتاع الخطاب بما تعملون بصيرا واخذت قراءه ابي عمرو من ظاهر اللفظ لانه قال بما يعملون حجه نعم كما لفظ بها الناظر حرك شطأه دعا ماجد القرأ بن كثير وابن ذكوان بتحريك الطاب بالفتح في قوله تعالى أخرج شطأه شطأه بفتح الطاء لابن كثير وابن ذكوان وقرأ الباقون بسكون الطاء مع القلقلة أخرج شطأه وقصر فآذره ملا أي روى ابن ذكوان بحذف الألف التي بعد الهمزه فيه فآذره فيرويها فآذره بدون مد بعد الهمزة فآذره وقرأ الباقون باثبات الالف ويمد مد بدل فآذره ونورش ثلاثه بدل انتهت سورة الفاتح بعدها فرش حروب سورة الحجرات قوله وفي يعملون دم أي قرأ ابن كثير بياء الغيب في قوله تعالى والله بصير بما يعملون آخر آية في السورة والله بصير بما يعملون وقرأ غيره بتاء الشباب والله بصير بما تعملون واخذت قراءة ابن كثير من ظاهر اللغب لأنه قال وفي يعملون دم أي بياء الغيب سورة قاف قال الناظم يقول بياء صفا وكسروا أدبار اذ فاز دخولا قرأ نافع وشعب بياء في يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم يقول لجهنم بالياء لنافع وشعب وقرأ غيرهما بالنون يوم نقول لجهنم نعم وكسروا أدبار اذ فاز دخولا قرأ نافع وحمزه وابن كثير بكسر همزه ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وإدبار مصدر البار أي مضى ولا وقرى بقول فتح المز والأدبار السجود جمع دبر وهو آخر الصلاة وع وعاقبها ولا خلاف في موضع صورة الطور وإدبار النجوم الموضع الأخير الذي في آخر سورة الطور هذا متفق على كسر الهمزة فيه وإدبار النجوم فبلياء ينادي قد دليلا بخلفه قرب كثير بالياء في قوله تعالى واستمع يوم ينادي عند الوقف بخلاف ابن كثير فلو اثبات الياء يوم ينادي وله حذفها يوم يناد و يحذفها الباقون وصلا قبل وصل وصلا واصل ابن كثير وصلا قولا واحدا يعني خلاف ابن كثير هذا في حاله الوقف فلا يوم ينادي أو يوم يناد أم عند الوصل فتحذف لكل القراء نعم بعد ذلك باب فرش حروف صوت الذاريات وقول مثل ما بالرفع شمّى صندلا قرأ حمزة الكسائي وشعبة برفع لفظ مثل في قوله تعالى فو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم مثل مثل ما أنكم تنطقون على أنه صفى لحق لحق مثله نعم وقرأ الباقون بالنصب مثل ما أنكم تنطقون على أنه نعت المصدر محذوف تقديره لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون لحق حقا مثل نقطقكم يعني نعم. وفي الصعقة تبصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف حملا قرأ الكساة بحث الألف وسكون العين هكذا فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصعقة على إرادة الصوت المصاحب للصاعقة وقرأ إذا أقول بعد الصاد وكسر العين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون على إرادة النار النازل من السماء للعقوبة والعياذ بالله من ذلك قولوا وقوم بخفض الميم شرف حمل قرأ حمزة حمزه والكسائي وابو عمرو بخفض الميم فيه وقوم نوح من قبل وقوم نوح على تقدير وفي قوم نوح ايه نعم وقرا الباقون بنصب الميم وقوم نوح على تقدير واهلكنا قوم نوح باب فرش حروف سوره الطور ونصر واتبعنا واتبعت وما ألت نكسر دنيا وإن نفتح جل رضا وإن نفتحن الجل رضا يصاقون كمنصة والمسيطرون لسان عام بالخلف زملاء وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه قرب عمر والذين آمنوا وأتبعناهم قرب عمر والذين آمنوا وأتبعناهم بهمزة قط مفتوحة وسكون التاء والعين ونون بعدها ألف وأتبعناهم نعم اعتبارا بقوله الحقنا بهم لأن النظم قال وبصر وأتبعنا واتبع يعني لفظ بالقراءتين وقال البقولة بهمزه وصل وتجديد التاء وفتح العين وبعدها تأساكنها كذا واتبعتهم ذريتهم نعم قوله وما ألتنا كسره دنيا أو دنيا قرى ابن كثير بكسر لام وما ألتناهم بدل وما ألتناهم يقرأ ابن كثير وما ألتناهم بكسر بكسر اللام وقرأ الباقون بفتحها وما ألتناهم لغتان بمعنى وما نقصناهم قوله وإن افتح الجلال رضا أي قرأ نافه بفتح بفتح أنه في قوله تعالى إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم أنه على تقدير لام التعليل أي لأنمو، وقرأ الباقون بالكسر على استئناف هكذا. إننا نقبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وعلى قراءة فتح الهمزة لا يستحب الوقف على كلمة ندعوه، بل الأولى الوصل لكون الهمزة مفتوحة، فيكون الكلام متعلق بما قبله. وعلى قراءة كسر الهمزة يستحب الوقف على كلمة ندعوه وبدء إنه. قولوا يصعقون اضمومه كم نصر قرى ابن عامر وعاصم بضم الياء في الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بضم الياء يكون الفعل مبنيا للمفعول هكذا يقرأ ابن عامر وعاصم ويقرأ الباقون بفتح الياء يصعقون مبنيا للفاعل والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملاء أي روى كل من هشام وقم باللفظ المسيطرون بالسين قولا واحدا ورواه حفص بالسين والصاد فيقرأ حفص المسيطرون والمسيطرون والوجهان صحيحان مكون بما لحفص والصاد هي المقدمة لكون السين مكتوبة تحت الصاد على رواية حفص بعده قال وصاد كزاين قام بالخلف طبعوه أي روى خلاد بخلاف في الصاد صوت الزاي أمهم المسيطرون هكذا يكون الإشمام المسيطرون وله بالصاد كذلك أمهم المسيطرون وروى خلف الإشمام قولا واحدا لأنه قال وصاد كزاي قام بالخلف القاف لخلاد بخلاف وضبعوه الضاد لخلف قولا واحدا فخلف يروي أمهم المسيطرون قولا واحدا ولخلاط واجهان هم المسيطرون بالإشمام أو أمم المسيطرون بالصاد، لا والخلاصة في لفظ المسيطرون على النحو التالي روى هشام وكومبه بالسين قولا واحدا المسيطرون وروى حرف سبسين والصاد هكذا المسيطرون أو المسيطرون وروى خلف بالإشمام قولا واحدا أمم المسيطرون وروى خلف بوجهين بالإشمام مثل خلف أو بالصاد الخالصة المسيطرون تبقى القراء الذين لهم الصاد الخالص باب فرش حروض سورة النجم قال وكذب يرويه هشام مثقلا أي روى هشام بتشديد الذال في ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد أي ما كذب قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينيه تلك الليلة بل صدقه ولم ينكره وقرأ لكم بتخفيف الذال هكذا ما كذب الفؤاد ما رأى تمارونه تمرنه وفتح شذن مناءة للمكي زد الهمزة وحفلة ويهم زضيزة أقرأ حمزة والكساء بفتح التاء وسكون الميم بدون ألف بعدها في أف التاء وسكون الميم بدون على ما يري التاء وفتح الميم وألف بعدها. هكذا يقرأ باقي القراء غير حمزة والكساب قال مناءة للمكي زيد الهمزة وحفلة قرأ ابن كثير المكي بزياده همزه بعد الألف في ومناءة الثالثة ومناءه هكذا يقرأ ابن كثير فيصير مدى متصلة وقرأ بدون همز ومناءة نعم ويهمز بيزة أي يقرأ ابن كثير بهمزه ساكنة بدلا من الياء في تلك إذا قسمة ضئزه ضئزه هكذا يقرا ابن كثير ويقرا الباقون بياء الماديه تلك إذا قسمة ضئزه باب فرش حروف سوره القمر قال خشعا عن خاشعا عن شفا حميدا وخاطب تعلمون فطب قرأ قرا حمزه والكسائي وابو عمرو شفا حميدا قرأوا خاشعا ابصارهم خاشعا ابصارهم دخلت الخاء والالف بعدها وكسر الشين مخففه اسم فاعل مفرد لما تقدم لما تقدم على الجماعه جاز افراده فيقرأ ابو عمرو حمزه الكسائي خاشعا ابصارهم وقال الباقون خشعا ابصارهم بضم الخاء وتشديد الشين مفتوحه بدون الف بينهما جمع خاشع خشعا جمع خاشع قوله وخاطب تعلمون فتفكروا قرأ حمزة ابن عامر بتاء الخطاب في ستعلمون غدا من الكذاب الاشر ستعلمون وقرأ غيره باء الغيب سيعلمون غدا نعم انتهت سورة القمر باب فرش حروف سورة الرحمن عز وجل قال الناظم وانحب للريحاني رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شو كلا قرأ ابن عامر والحب ذا العاصفي والريحان بنصب كلمة والحب هذا مرفعل أي أخص أو عطفا على كلمة والأرض وضعها. ونصب بذر العصف صفة ونصب والريحانة للعطف. فتكون كرات النعمان والحب ذا العاصفي والريحانة. قرأ حمزه والكسائي برفع والحب ذو العاصفي وخض والريحاني لأنه قال والنور بالخض شكله. حمزه والحب ذو العصف والريحاني والريحاني عطفا على العصف وقرأ باقي القراء بالرفة في الكلمات الثلاث والحب ذو العصف والريحان عطفا على فيها فاتحة، ويخرج فضم وافتح الضم إذ وفي المنشاة الشين بالكسر فحملة صحيحا بخلف، نفرغ الياء شائع شواض بكسر الضم مكيون جل قرأ نافع وابو عمرو يخرج منهم اللؤلؤ يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول وقرا الباقون يخرج منهما اللؤلؤ بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل يخرج من خرج الثلاث نعم قوله وفي المنشئات الشين بالكسر تحملها صحيحا بخلفه قرأ حمزه قولا واحدا وشعب بخلاف بكسر الشين في وله الجوار المنشئات في البحر وله الجوار المنشئات في البحر كالاعلام ترى قرأ حمزه قراءه واحدا بكثر الشين وشعبه بخلاف يعني شعبه يقرا المنشئات وبكثر الشين ويقرا المنشئات بفتح الشين ويقرا الباقون قولا واحدا المنشئات بفتح الشين نعم معنى المنشئات اي منشئات الثير الموج نعم بعده قال نفرغ الياء شائع قرى حمزة الكسائي سيفرغ لكم بالياء على أنها مسند إلى ضمير اسم الله تعالى سيفرغ لكم أي الله عز وجل وقرى البقون بنون العظمة وهي لله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلات قوله شواغ بكسر الضم مكيون جال أي قرى ابن كثير يرسل عليكما شواغ من شواظ بكسر الشين هكذا يقرى ابن كثير ويقرأ الباقون بضمها يرسل عليكم شواغ لغتان بمعنى اللهب ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمس في الأولى ضم تهدى وتقبله وقال به للليس في الثاني وحده شيوخ ونص ليس في الضم وقول الكساء ضم يهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلى قال ابن كثير أبو عمرو بجر السين في يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس, ونحاس بجر السين عطفا على من نار هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمرو وقرأ الباقون ونحاس عطفا على نظر شواغ فتكون مذاهب القراء في كلمة أو في جملة يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس على النحو التالي قرأ ابن كثير يرسل عليكما شواغ بكسر الشين شواظ من نار ونحاس هكذا قرأ ابن كثير ويقرأ ابو عمرو يرسل عليكم شو... شواظ من نار ونحاس نعم ويقرأ البعقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس ونحاس نعم وكسر ميم يطمد فلولة ضمته ده وتقبل أي روا دور الكسائي بضم الميم فيه لم يطمثهن لم يطمو لم يطمث الموضع الأول وروى الموضع الثاني بكسرها لم يطمثهن هكذا يروضون الكساء هذا معنى قول الناظم وكسر ميم يطمث في الأولى ثم تهدى وتقبله وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ أي روى أهل الأداء عن أبي الحارث الليث الراوي الأول عن الكساء أنه يضم الميم في الموضع الثاني وحده هكذا لم يطمثهن ونقل قوم منهم عن أبي الحارث أنه نص على ضم الميم في الموضع الأول فيكون مثل الدوري وقوله وقول الكساء ضم يوم تشى وجيه أي روى جماعة من أهل الأداء عن الكساء التخيير في ضم الميم في لض لم يطمثهن في أي الموضعين ولكن خلاصة القول أنك إذا قرأت للكسائي لضي لم يطمثهن فاقرأ الموضع الأول بالضم ثم بالكسر يعني هناك موضعان، الموضع الأول فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمسوا الموضع الأول بالضم، لم يطمسهن. الموضع الثاني أو الموضع الأول بعد ما تقرأ بالضم اعطف عليه بالكسر، لم يطم لم يطمسهن الثاني ابدأه بالكسر ثم اعطف عليه الضم هكذا. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان الأول بالكسر يعني نمتق الموضع الثاني أولا بالكسر ثم بالضم لم يطمثهن نعم وقرأ ذاك القراء بكسر الميم في الموضعين قولا واحدا لكن لا يصح الكسائي ضم الميم في الموضعين ولا كسرهما معاً لابد الأول من ضمه ثم كسره والثاني من كسره ثم ضمه. وآخرها يا ذي الجلال إبن عامر. آخرها يا ذي الجلال إبن عامر بواو وفي ورسم الشامي فيه تمثّل. قرأ ابن عامر بواو في تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ذو صفة اسم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام اتباع لرسم المصحف الشامي هكذا يقرأ ابن عامر لأنه الشامي. وقرأ الباقون تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بالياء طبعا لمصاحفهم وتكون ذي الجلال صفة لربك تبارك اسم ربك ذي الجلال نعم وأما قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فمتفق على قراءة بالواو لأنه مرسوم في كل المصاحف بالواو نعم بعد ذلك فرش حروف صورة الواقع قال وحور وعين رفع رفعهما شفا وعربا سكون الضم صحها فاتلا قرى حمزة الكسائي وحور عين وحور عين بالجر فيهما على عطفا على جنات النعيم جنات النعيم نعم أي هم في جنات النعيم وفي حور على تخدير حرف المضاف كأنه قال وفي مؤاشرة حور عين تخدير الكلام وقرى الباقون بالرفع وحور عين مبتدا لخبر محدود تقديره لهم أي لهم حور عين في أحد الأقوال الوارده في توجيه هذه القراءة قوله وعربا سكون الضم صحح فاعتلى قرى شعبة وحمزة بسكون الراء في عربا أترابا عربا وقرى الباقون بضمها عربا أترابا وخف قدر مادارا وانضم شرب في ندى الصفوي واتفاه الا صفويلا قرأ ابن كثير بتخفيف الدال في نحن قدرنا بينكم الموت قدرنا وقرا الباقون بتشديدها نحن قدرنا بينكم الموت لغتان بمعنى قضينا وكتبنا قوله وانضم شرب في هذا الصفوي اي قال حمزه وعاصم ونافع بضم الشين في فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم بضم الشين شرب الهيم هكذا لحمزة وعاصم وناثة بضم الشين وقرأ غيرون بفتحها شرب الهيم وهي مصدر شاربة تقول العرب العرب شاربت شربت شربا أو شربا نعم واستفهاموا إنا صفاولا أي روى شعبة بزيادة همزة نستطيع الاستفهام فيه أئنا لمغرمون هكذا يقول شعبة أئنا وأقرأ غروب حمزة واحدة على الإخبار إننا مغرمون قوله بموقع بالإسكان والقصر شائع قرأ حمزة والكساءي فلا أقسمه بموقع النجوم بموقع بإسكان الواو وحذف الألف على أنه مفروض معنى الجمل وقرأ الباقون بواو مفتوحة وبعد ألف بمواقع النجوم نعم على الجمل بعد سورة الحديد باب فرش حروف سورة الحديد وقد اخذ ضمم واكسل الخاء حولا بكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كَفَى وانظروا بقطع واكسل الضم في صار قرأ ابو عمرو بضم الهمزه وكسر الخاء فيه وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ فعل مبني ورفع على انه لا وقد اخذ ميثاقكم وقرا الباقون بفتح الهمزه والخاء وقد اخذ الفعل مبني للفاعل وهو الله عز وجل ونصب بلفظ ميثاقكم مفعول وقد أخذ ميثاقكم وقد اخذ ابنكم وكسر الخاء حوله وميثاقكم عنه فلفظ الناظر برفع ميثاقكم لأبي عمرو وكل كفى قرأ ابن عامر بالرفع فيه وكل وعد الله الحسنى وكل كما لفظ به الناظر على أنه مبتدأ وكل وعد الله الحسن وكل, و... وكل وعد الله وكل وعد الله الحسن كل المبتدأ وكلمة وعد الله هذه هي الخبر وقرأ ما بالنص وكل وعد الله الحسن على انه مفعول به قوله انظرونا بقطح وأكسر الضمه في الصلاة. قرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحة في الحالتين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا للذين آمنوا أوظروا أوظروا. همزة قطع مفتوحة مع كسر الضاء. وهمزة القطع معلول أنها تثبت في الابتداء وفي الوصف. لا. من الإنضار أي أمهلونه. وقرأ البقوم بهذه الوصلة وضم الضاء. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرُونَ وإذا بدأنا بكلمة انظرونا نبدأ بهمزة الوصل مضمومة انظرونا لأن الفعل الثالث الحرف الثالث من الفعل مضموما ضمن أصلية مأخوذ من نظرة بمعنى انتظر وهي كالقراءة الأولى ويجوز أن يكون من النظر وهو الإفصار. قالوا ويؤخذ غير الشامي أو ويؤخذ غير الشامي ما نزل خفيف اذ عز والصادان من بعد وصوله قرر القراء السبع غير الاعمر بياء التذكير فاليوم لا يؤخذ منكم فديه فاليوم لا يؤخذ بياء التذكير لانه قال ويؤخذ غير الشامي فتكون قراءه الاعمر بتاء التانيث فاليوم لا تؤخذ منكم فديه لان كلمة فديه مؤنث مجازي فجوز التذكير فيها وجوز التانيث قوله ما نزل الخفيف إذ عزل قرأ نافع وحص بتخفيف الزع في ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بتخفيف الزع وما نزل من الحق من نزل التنافق وقرأ تش بتشديد الزع وما نزل من الحق ما من نزل المضاعف والضمير يعود على اسم الله تعالى قوله والصاد من بعد مصلى القراب نكتير وشابة بالتخفيض الصاد في الكلمتين إن المصدقين والمصدقات إن المصدقين والمصدقات هكذا أقرد كثير وشابة من التصديق أي صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمن به وأخذ التخفيف من العطف على ما نزل الخفيف وقرأ الباقون بتشديد الصاد في الكلمتين إن المصدقين والمصدقات والأصل في هاتين الكلمتين المتصدقين والمتصدقات فاضغمت التاء في الصاد فصارت إلا المصدقين والمصدقات وآتاكم فقص حفيظا وكل هو الغني هو أحذف عما وصلا موصلا فرأ عمر بقصر الهمزة وبحذف الألف في الألف التي بعد الهمزة فيه ولا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم من الاتيان بمعنى جاءكم ليماثل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم نعم وقرأ الباقول بألف بعد الهمزة وتود مد بدل بما أتاكم بمعنى أعطاكم الله قوله وكل هو الغني هو أحذف عما وصلا موصلا القرأ نافع وابن عامل بحذف لفظه هو في قوله تعالى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد فإن الله الغني الحميد على جعل لفظ الغني خبر إن وقد رسمها كذا في المصحف المدني والمصحف الشام وقرأ الباقولة بإثباتها كذا فإن الله هو الغني الحميد كما رسمت في مصاحفه ومعنى قوله وقصة الموصلة أقراءت نافا وابن عامر بحدث لفظه هو نقلت إلينا بالتواتر وليس المراد بأن الحذف في حالة الوصل فقط بل هو أي الحذف ثابت في الحالتين لنافع بن عامر فهما يقرآن بدون لفظ هو وصلا وابتداء والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين